والحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به وما بلغ أإنكم لا أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد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 إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين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 لا <تصفيق> إلا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 فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسول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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُماتِ البرِّ والبحرِ تدعُوه تضرعوا وخفيةَ الَّئِنَّ أَجَنَّ مِنْ هَذِه لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُل كَرْبٍ ثُمَّ أَن تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أي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 كل من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء.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 على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به ما يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولئِكَ الَّذِينَ آتِيَ لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَىٰ تَفَعِيلَكُمْ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدَ وَكَلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُلَّا إِكَالَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمْ قَوْتَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّهُ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ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 وَلَهُمْ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عن الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم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 انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 كذلك زيّن لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم رجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون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 uh mm -hmm. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ لا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقُولَ تَرِفُ ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا عَشَرُ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالُوا إِنَّ رَمْثَكُمْ مَسَاوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ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 وَقَدْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالْنَّخْلَ وَالزَّرَاعَ مُخْتَلِفًا أُكُولُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالْقُمْمَانَ مُتَشَابِهٌ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ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 قل آذ ذكرين حرم أم الأنثين أما اشتملت عليه أرحام الأنثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل وَمِنَ ومن البقل اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 122. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟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 فَمَنِ اضْطُرَّ وَغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظَامٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ وَلَا أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ فَإِن كَذَّبُوا وَتَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقول علَّكم تُرْحَمُونَ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 مَنْ جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وَمَنْ جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الجبل وكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لوفور الرحيم